لن تأخذ تعالى توجيهك ونصيحتك وشيرتك الملوغة تخذون ايمانك ماذا يقول بيجب. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم قالوا وانكسا أيتوا إيمان إيناي نفقنا إذا كان خير عندك شوية تشتي ما يرزق بها من قبل أن يأتي يوم بري روجك بيت كش رجع؟ رجع قيامتها أفرجها يا تشوانا لا بيع فيه كرين وفروتهم أدباء رجيدانينا شنكو عف روجها نروج شولية نروج تجارتية أفا روج حسابية روج جزائية روج عقابية ولا خله هروسا كدوستانيجك وروجينينا كهبالي نيجك أو بوكي الجالكينينا بومرو بيتخرب. شنكو دوستة إيك يد دنياها رجع قيامته دبنا نيارت بس مرو ولا الشفاعاتك والكافرون هم الظالمون. وكافر أو الظالم. أو البور إيش خديك يا غمباري الظلم النفس